بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالموده وقد كفروا بما جاء من الحق يخرجون الرسول وإياكم أَن تؤمنوا بالله ربكم إِن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء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 وَمِمَّا تَعْبُدُونَ من دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَداوَةُ والبغضاء وَبَدَا حَتَّىٰ تؤمنوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَن مَّعِيَ مِنَ اللَّهِ ۖ إِن من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 انما ينهيكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون ja, met Manu en met u eens te spreken. Het فَإِنْ علمتموهن مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الكفار لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُمْ وَآتُوهُمَّ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ يحون إذا آتيتمهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم واليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم Allahu Alimun Hakim. Wanneer u van uw een straf krijgen. Degenen die zijn huwelijk En نادتم over de toekomst van het mens en muziek لا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقنا ولا يزنين ولا يقتلنا اولادهن ولا ياتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجليهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهم الله ان الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور قد يئسوا من الآخر كما يأس الكفار من أصحاب القبور سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم